للن و خالا وحي السماء الصارق وما ادراك ما الصارق ام نجم مستطير اي كل نفس لما عليها حافظ فاليوم نورهم سامع خلق مالي ذاتق نخرج من ذهن الثلب والسرائد إن يهل على رجله لقادر يوم تبلى السرائد فما له قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدر إنه لطول من صفر وما هو بالهدر إنهم يكيدين كيدا وأكيد كيدا فمنهل الكاذرين أنه